No. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا وافي لنا رسول الله يا نور حياتي يا رسول الله يا رسول الله ما أهدف باسمك يتجلى النور، يتجلى النور، يتجلى النور في روحي وفيكم. يا رسول الله يا نور حياتي عندما اهتف باسمك تجل يتجلنور يتجل النور في روحي وفي كل كيان ووحش الراحة الكبرى بقلبي ولس وأعز الراحة الكبرى بقلبي ونساني وأنا وأنا أهتف من أعماخ خزاتي. رب صل لي دائما واقبل صلاتي واقبل صلاتي لنبي الله يا حمد يا رسول الله. يا ساكن قلب الصالحين يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما وحنانا يا سلاما وحنانا من اله العالم يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما وحنانا من اله العالمين صلوات الحب يا فيض الندى من لدن مولاك يا كنز الهدى يوم اهداك اله الكون للناس هدايا، يوم اسري بك يا مختار اولاك العناية وتجلى الحق بالنور عليك وسقاك العلم والحكمة آية ربي لي دائما واقبل صلاتي وسلامي لنبي الله أحمد أفكر إبراك يا رب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك. يا امام المجاهدين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليك عليك يا من Be careful as بالمدينه المنوره اسكنك الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين